واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فتوقفنا عند قول المصنف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته كثيره وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الامه من حقوق عامه قد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق عامة تجاه الرسل قاطبة وفيما يلي عرض لبعض حقوقه الخاصة على أمته صلى الله عليه وسلم وهي أولا الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة ومقتضى ذلك تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهاه عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع ثاني يبقى مقتضى الايمان برسالته وانها ناسخه لجميع الرسالات تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع وقد دلت على ذلك الادله من الكتاب والسنه قال تعالى فامنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا النور الذي انزلنا اللي هو القران الكتاب وقال تعالى فامنو بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله اثنين وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فما من خير الا ودل الامه عليه ورغبها فيه وما من شر الا ونهى الامه عنه وحذرها منه قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يبقى الايه فيها ان الله عز وجل اكمل الشرائع الظاهره والباطنه في الاصول والفروع وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد اكتملت هذه الشرائع وايضا فيها معنى ثاني اليوم اكملت لكم دينكم يعني تممت لكم النصر واظهرت لكم النصر واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء البيضاء في بعض طرق الحديث او في بعض روايات الحديث المحجة البيضاء هو الطريق الواضحه طريق الواضحه يعني ايه ليلها ونهارها سواء انت تسير في طريق مستقيمه واضحه في اثناء النهار والضوء ساطع مفيش اي مشكله نور على نور طريق واضحه ومستقيمه وفيه ضوء مبهر ف تعرف كيف تضع قدمك وكيف ترفعها وكيف تسير في طريقك طيب اذا اقبل الليل لا يضرك فانك على طريق مستقيمه واضحه عكس طرق اللي فيها حفر والطرق اللي فيها التواء فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك تركتكم على المحجه البيضاء منذ بعثته وحتى قيام الساعه لا يريد سالك يسلك الى ربه ويصل اليه الا استطاع ذلك بجلاء حقه ابلج وعليه نور والباطل لجلج وعليه ظلم ويقول حتى في ازمان الضعف يعني ازمان قوه الدوله المسلمه وتوفر العلم وتوفر الحشمه لاهل الديانه ورفعه اهل الفضل واهل الشريعه اللي هي ايه النهار فالطريق واضحه ويسلكها كل من يشاء ولا غبر ولا غبش عليها ولا التواء فيه وايضا اذا قلت الامه بالليل بظلمات الفتن وظلمات الجهل وظلمات البدع وظلمات الظلم فمن اراد ان يسلك الى ربه سيصل قطعا فان الطريقه واضحه وان كانت الصعوبه في حل الظلمه اكثر ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم انما اجرك على قدر نفقتك ونصبك الاجر على قدر النصب لكن في النهايه لي اشكاليه بنطرحها الان او كسؤال رجل يريد ان يصل الى الله هل يستطيع ان يصل وسط هذا الغبش وهذا الاختلاط ايوه نعم بل قد اخرج البخاري ومسلم من اوجه تكاد تصل التواتر وغيرهم من اصحاب السنن حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن اكثر من 10 صحابه لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك بروايات مختلفه او الفاظ مختلفه يبقى لا تزال طائفه من وقت الظاهرين على الحق يبقى الحق فيه ظهور الطائفه دي مش مجرد ان هي منتصره لا ده ظهور بمعنى اللي ضد الخفاء ظهور يعني اعلان يعني الحق ليس مستترا وهذه الامه لا يضيع فيها حق البتة وهي معصومه من ان تجتمع على ضلاله قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فسبيل المؤمنين فيه عصمه من سبل النار ومن الاعمال الموجبه للنار ولذلك كان الشافعي يقول لا يوجد ضلال في الامه يعني اذا اجتمعت وانما الضلال والخطا يوجد فين في الفرقه يوجدوا في الفرقه يتصور ان فرقه لكن لا يتصور ان الامه تجتمع على ضلال يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بيقسم انه ترك هذه الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لذلك في الحديث قال لا يزيغ عنها الا هالك وفي نفس الوقت من اراد ان يصل الى الله يستطيع ان يصل سالما ويقصد ويصل الى قصده سالما كاملا تاما لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق وقد شهد للنبي بالبلاغ اصحابه في اكبر مجمع لهم يوم ان خطبهم في حجه الوداع خطبته البليغه فبين لهم ما اوجب الله عليهم وما حرم عليهم واوصاهم بكتاب الله الى ان قال لهم هذا في موسم الحج وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديته ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس كذب اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات وقال ابو ذر رضي الله عنه لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما والاثار في هذا كثيره عن السلف رحمهم الله يبقى من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته وجوب الايمان بان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه الى قيام الساعه ثبت انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي فيلزم من ذلك ان هدى النبي وان سنته وان النور الذي اتى به والبيان والبلاغ الذي اتى به يصح كاشفا وهاديا وعاصما من الزلل ومن الضلال إلى قيام الساعة يعني ما ينفعش واحد يقول إحنا دلوقتي عدى ألف وربعمل سنة على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فالكلام ده قديم ما هو الكلام ده قديم لكنه لا يزال ساريا صحيحا عاصما من الزلل إلى قيام الساعة طالما أن نبوته قائمة إلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم وطالما أنه لا نبي بعده وطالما أن كتابه آخر الكتب ودينه اخر الاديان صلى الله عليه وسلم ثالثا محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق والمحبه وان كانت واجبه لعموم الانبياء والرسل الا ان لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاص بها ولذا وجب ان تكون محبته مقدمه على محبه الناس كلهم من الابناء والاباء وسائر الاقارب بل مقدمه على محبه المرء لنفسه قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجihad في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقرن الله محبه رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من كان ماله واهله وولده احب اليه من الله ورسوله توعدهم بقوله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وعن عمر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلوا عليه وسلم انت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر رضي الله عنه فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق مقصود هنا مش المحبه اللي هي المحبه الجبليه الفطريه مقصود المحل المحبه اللي بيكلف بها المر اللي هي عمل القلب اللي هي محبه الفداء هل تفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسك لازم بل واجب على كل مسلم أن يصل إلى هذه المرحلة إنه إذا خير أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيختار ذلك ولا يختار بقاء نفسه وكذا فداءه بالأهل والمال والولد ويلزم من ذلك تقديم محابه وتقديم ما أمر به وجوبا على تقديمه ما يعارضه من محبة هذه الأصناف من الولد والوالد والمرأة والمال وغير هذا ولذلك في شرح الحديث في كتاب عمدة القاري يقول المراد من الحديث بذل النفس دونه لو لا يؤمن أحدكم حتى أكون محبت احب اليه من والده ولديه والناس جميعا المراد من الحديث بذل النفس دونه يبقى هذا الباب يظهر اثره في الفداء والتضحيه والبذل الفداء والتضحيه والبذل ولذلك اتى بهذه الايه اللي هي العلماء بيسموها ايهه الاعذار الثمانيه وان شئت صدقا فقل ايه قطع الاعذار الثمانيه لان هذه الاعذار لم يعتبرها الله عز وجل قال لك ايه اللي ممكن يخليك تتراجع عن الثلاثه وده عشان كده بيسموها ايه الثمانيه والثلاثه واكمتى يصيب الامه الذل اذا قدمت ثلاثه إذا قدمت الثلاثة على الثلاثة وبات تعز الأمة إذا قدمت الثلاثة على الثلاثة إيه الثلاثة وإيه الثمانية الثمانية اللي هو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها دول ثمانية إيه الثلاثة بقى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل يبقى انت الامه تعز وتسمو وترتفع اذا كان ابناؤها في المجمل او الثوادر اعظم من ابنائها او من لديهم القدره على التاثير في الناس ومن بيدهم القرار في الامه يقدمون هذه الثلاثه على هذه الثمانيه ساعتها يحصل ايه ارتفاع للامه وسمو اما وقد يكون عامه ابناء الامه يقدمون هذه الثمانيه من هو اللي يقدم الاباء ومن هو اللي يقدم الابناء ومن هو اللي يقدم الاموال ومن هو اللي يقدم التجارة ومن هو اللي يقدم المساكن والبلد اللي عيش فيها لا فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه أقصد صلى الله عليه وسلم على أمته وجوب محبته وفدائه بالنفس والمال والولد صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر له أصل عجب وله كمال واجب وله كمال مستحب له اصل ولو كمال واجب وله كمال مستحب رابعا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم وتوقيره واجلاله فان هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي اوجبها الله في كتابه قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه على احد المفسرين ان الهاء هنا عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قال ابن عباس تعزروه يعني تجلوه وتوقروه يعني تعظموه وقال قتاده تعزروه يعني تنصروه وتوقروه امر الله بتسويده بتسويده يعني ايه سيادته يعني والتعذير معناه النصر ولذلك من فعل معصيه لا حد فيها شرعا يعذر يعذره الحاكم بضرب او حبس او اخذ مال على الخلاف العباه في التعذير بالمال طب ليه بقى بيسموه تعزير لانه بينصره على مين على نفسه بينصره على نفسه بسرعه الشيطان بهذا التاديب بينصره على نفسه ينصره على الشيطان وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله لا تتقدموا بقول ولا بفعل فيما سبيله ان تاخذوه عن الله ورسوله من امر الدين وامر الدنيا او من امر الدنيا والاخره يعني ايه لا تتقدموا بين يد الله ورسوله بابتداع امر لم يشرعه الله في العباده حق المسلم ان يلزم حده كعابد ولله عز وجل وكتابع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم ولا يخترع ولا يبتدع عباده من عند نفسه بل يتبع وايضا لا يتقدم بين يد الله ورسوله بلفتات على احكام الله بتبديلها وتغييرها او تغييبها بزعم انها لا تناسب او بزعم ان غيرها خير منها ولا يضرب لله الامثال والدنيا تطورت وحصل ومثال الفلان ومثال العلل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال مجاهد امرهم ان يدعوه ان يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد في تجهم يعني ما تيجي تنادي النبي عليه الصلاه والسلام كان من الاداب اللي امروا بها الا ينادوه باسمه مجردا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يبقى مش زي ما بتنادي على واحد ثاني تنادي على النبي عليه الصلاه والسلام المعنى الثاني في الايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني اذا دعا احدكم فلا بد ان يلبي هذا الدعاء ولا بد ان يجيبه ولا يتاخر عليه وقد ضرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروع الامثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسامه ابن شريك اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حوله كانما على رؤوسهم الطير وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته قال القاضي عياض واعلم ان حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذالك عند ذكر زي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعامله اله وعترته وتعظيم اهل بيته وصحابته من, الآل؟ من هم الآل؟ ال ال منهم ال قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ورود فيهم يعني العلماء تعريفات عده ولعل الارجح ان آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته وازواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم ومواليهم اذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم او اهل بيتي هم ذريته وازواجه وبنو هاشم وبنو المطلب واوليائهم او مواليهم يعني ومواليهم كل بقى جزء من التعريف ده عليه ايه ادلته فهجيلها ان شاء الله باحسه المستقل يعني يبقى من ط اه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ان توقره اذا تكلمت عنه وتوقره اذا ذكر عندك فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم وتوقره اذا تكلمت عن احكامه وسيرته وسنته فتعظم احكامه وتعظم هديه وتعظم سنته صلى الله عليه وسلم ولا تسيء تسئ الظن باحكامه ولا بهديه ولا بسنته ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم ازواجه زي الاجرام اللي بيحصل الان والله الافتئات على عائشه رضي الله عنها ورميها بالعظائم فهذا فضلا عن انه تكذيب لصريح القران وان الله سبحانه وتعالى قال يعذبكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين وزي كان امام مالك يقول من رمى عائشه بالبهتان فقد كفر فان هذا من ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم فانه مات في بيت عائشه ومات بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم وكان اخر شيء ان اجتمع ريقه بريقها صلى الله عليه وسلم بعد ان طيبت له السواك فالطعن في عائشه ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومنافي لتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وكذا من تعظيمه وتوقيره توقير اصحابه فهم اصحابه والرجل يعرف اصحابه فاذا وصفت اصحابه بانهم اصحاب السوء وانهم قد جمعوا كل نقصه فقد احطت من قدره وقد اذيته وما عظمته وما وقرته من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم التسليم تقول ايه السلام عليك ايها النبي والصلاة تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم او تقول الله ما صل على محمد وألي محمد كما صليت على ألي إبراهيم الى اخذ صيغ الصلاة المعروف وارد بذلك الورد امر من الله عز وجل سوره الاحزاب قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المبرد اصل الصلاه الترحم فهي من الله رحمه صلاه الله على العبد رحمته ومن الملائكه رقه واستدعاء للرحم اللي هو الدعاء يبقى الصلاه من الملائكه الدعاء والاستغفار والصلاه من الله عز وجل هي الرحمه وورد في البخاري عن ابي العاليه رضي الله عنه قال الصلاه من الله تعالى ثناءه على عبده في الملئ الاعلى وقيل الرحمه وقيل رحمه مقرونه بتعظيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام وان كانت مشروعه في حق الانبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم يبقى الصلاة على النبي واجبة على الأمة بنص الآية يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على خلاف بين المذاهب في متى تجب هذه الصلاة وفي أي الأوقات وفي أي الأوقات وفي اي الاحوال لكن بالجمله في اجماع على ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم واجبه على المسلمين في في المجمل كده خلاص وقد صرح العلماء بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم الاجماع على ذلك قال القاضي عياض اعلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجمله يبقى مجملاً كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه يعني من الأمور المهمة للإنسان يحرص عليها يحرص على قراءه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فانها اولا شرف ان ترطب لسانك وتطيب لسانك بذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ان فاتك صحبه نفسه صلى الله عليه وسلم فقد صحبت كلامه وانفاسه صلى الله عليه وسلم ثالثا انك لا تذكر حديثا الا وتقول قال صلى الله عليه وسلم رابعا انها هدى ونور ووحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ذلك انا اكرر على اخواني دائما اياك وكثره الكلام بدون ادله كلام بدون ادله امر مريض امر مختلط مضطرب قد يسقط صاحبه ويرديه انما اجعل كلامك دائما تابع للدليل يعني صدر الكلام بالحديث ثم تكلم بعد الحديث او اذكر الايه ثم تكلم بعد الايه اما الانسان الذي يعجبه رايه ويعجبه كلامه ويعجبه تزيين وزخرفه العبارات وعرض افكار ولا تجد ولا تكاد تجد في كلامه حديثا تجد ان هذا الكلام ليس عليه انوار الوحي وليس عليه مخايل الصدق والعمق اللي موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى سادسا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الصلاه على النبي عليه الصلاه تتاكد في مواضع منها يوم الايه يوم الجمعه الاقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليله والخصائص السامية والدرجات العاليه الرفيعه على ما تقدم بيان بعضها في اول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفه قدره الجليل عند ربه عز وجل اللي هو نشر مناقب النبي عليه الصلاه والسلام بين الناس كل ما يمكننا من وسائل وسائل مسموعه مقروئه مرئيه في الكتاتيب ودور تحفيظ القران مع تحفيظ الاطفال للقران يحفظوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام ويحفظوا شمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم وكذا في المعاهد العلميه ابدي من تدريس السيره وتدريس احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وتدريس شمائله وخصائصه ومناقبه صلى الله عليه وسلم سابعا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فان في ذلك اعظم الاذيه له صلى الله عليه وسلم قال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطب الامه بقوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل اي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقرر للامه انه مرسل من الله ليس من مقام الربوبيه شيء ليس له من مقام الربوبيه شيء وليس هو بملك انما يتبع امر ربه ووحيه كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم امته من الغلو فيه والتجاوز في اطراءه ومدحه ففي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تثروني كما اثرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم والاطراء هو المدح بالباطل ومجاوزه الحد في المدح ذكره ابن الاسير الاطراء المدح بالباطل او مجاوزه حد في المدح يبقى ليس النهي عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحمده اهل السماوات واهل الارض وهو صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وسلم وهو صاحب كل خصال الفضل والحمد صلى الله عليه وسلم لكن لا نتجاوز حده في المدح فليس من مدحه ان ننسب له صفات الربوبيه يعني مثلا القصيده المشهوره اللي هي البرده للبصيري يقول ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره ومن علومه ليس كل علومه من علومه علم اللوح والقلم طب ده كلام طب ماذا بقي لرب العالمين ماذا بقي لرب العالمين ده ده هذا سوء ادب مع النبي عليه الصلاه والسلام لانه عدم الالتزام ب امره في النهي عن الاطراء فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم يعني تتجاوزوا الحد في مدح الغير الحد غير الحد المشروع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال اين الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده يبقى هو دي من اسمها حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ايه معنى حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ان هو يمنع الزرائع والوسائل التي تؤدي الى انقاص التوحيد او خدشه ولو كانت يسيره يعني ده المشكله كلها في لفظ هنا مش لفظ في حرف ما شاء الله هو شئ قال اجعلتني لله ندا بتسوي بينا بحرف العطف الواو يبقى شوف بعين الصحابي لم يقصد ذلك قطعا انما اخطا في الايه في اللفظ وده في كلام مهم عشان بعض ناس يقول لك ايه القشور وانتم تهتموا بالقشور هل النبي عليه الصلاه والسلام كان يهتم بالقشور في هذا الحديث وهل يسلم لب الثمره اذا نزع عنها قشرها يعني هو القشور دي مقصوده لحمايه اللب فهل يسلم لب الثمره اذا نزع عنها قشر فالنبي عليه الصلاه والسلام وسيد الموحدين فيغلق كل الوسائل المفضية إلى خدش التوحيد أو نقص فيه حتى ولو كان لفظا لا يقصد صاحبه هذا المعنى فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته مما يختص به الرب عز وجل وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو فان الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى صوره واشكاله ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل الى حد الشرك التوجه له بالدعاء فيقول القائل يا رسول الله افعل لي كذا وكذا فان هذا دعاء والدعاء عباده لا يصح صرفها لغير الله ومن صور الغلو فيه صلى الله عليه وسلم الذبح له او النذر له او الطواف بقبره او استقبال قبره بصلاه او عباده فكل هذا محرم لانه عباده وقد نهى الله عن صرف شيء من انواع العباده لاحد من المخلوقين فقال عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبه اصحابه واهل بيته وازواجه وموالاتهم جميعا والحذر من تنقصهم او سبهم او الطعن فيهم بشيء فان الله قد اوجب على هذه الامه مواله اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وندب من جاء بعدهم الى الاستغفار لهم وسؤال الله وسؤال الله الا يجعل في قلوبهم غلا لهم فقال بعد ان ذكر المهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في حق قرابه رسوله صلى الله عليه وسلم واهل بيته قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب جاء في تفسير الايه كل من اتبعك من المؤمنين لا اسالكم على ما جئتكم به اجرا الا ان تودوا قربتي واخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وا اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى اهل بيته وان يعرف لهم قدرهم وحقهم لقربهم منه وشرفهم كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه خيرا ونهى عن سبهم وتنقصهم فعن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحل ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه إبا تخيل الحديث ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب به من أسلم متأخرا مثل خالد بن الوليد في حق عبد الرحمن بن عوف الذي أسلم في أول الإسلام ومعلوم من هو خالد وما بلاؤه في الإسلام وما بذله ومع ذلك يقول له نبينا عليه الصلاه والسلام لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بالغ مد احدهم يعني لو الصحابي انفق ذهب مثل المد يعني اللي هو الكف مجموع كده مجمع الكفين كده ده اسمه مد ماشي ينفق قد ده ذهب يزيد عند الله عز وجل ويرب فضلوا على ما ينفقه احد من غير الصحابه مثل ايه مثل جبل احد من الذهب اخرجه الشيخان وقد كان من اعظم اصول اهل السنه التي اجتمعت عليه كلمتهم محبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وازواجه وما كانوا يعدون يعدون الطعن فيهم الا علامه الزيغ والضلال قال ابو زرعه اذا رايت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وقال الامام احمد اذا رايت رجلا يذكر احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته على سبيل الايجاز والاختصار والله تعالى الهادي لنا ولاخواننا على تاديتها والعمل بها قل قول هذا واستغفر الله له